وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فاعِلِينَ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 كذلك نجزي الظالمين 110. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 وجعلنا فيها فجاه سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها معرضون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 افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون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 129. ولتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ 122. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل مت 119. أفتعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر 110. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا 119. ومستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 119. وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَثًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 افر لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فجعلناهم الْأَخْشَرِينَ 111. ونجيناه ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 112. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.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 إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم 111. وكنا لحكمهم شاهدين 112. ففهمناها سليمان 113. وكلا وَسَخَّرْنَا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وَكُنَّا فاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَ تَبْوِيلٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَل لَّنَكُون تَشَاكِرِينَ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 وَأَيُّ بَائِدٍ ذَا رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين واسماعيل وادريس وذالكفل كلهم من الصابرين واذقلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق 119 فإذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 قُل إِنَّمَا يُوحى إلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ